يعني أن ورودهم النار المذكور كان حتما على ربك مقضيا أي امرا واجبا مفعولا لا محاله والحتم الواجب الذي لا محيد عنه ومنه قول أمية بن أبي الصلت الثقفي عبادك يخطئون وأنت رب بكفيك المنايا والحتوم فقوله الحتوم جمع حتم يعني الأمور الواجبة التي لا بد من وقوعها وما ذكره جماعة من أهل العلم من أن المراد بقوله حتما مقضيا قسما واجبا كما روي عن عكرمة وابن مسعود ومجاهد وقتادة وغيرهم لا يظهر كل الظهور واستدل من قال إن في الآية قسما بحديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين قال البخاري في صحيح حدثنا علي حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم قال أبو عبد الله وإن منكم إلا واردها انتهى وقال مسلم في صحيحه حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم قال المؤلف قالوا المراد بالقسم المذكور في هذا الحديث الصحيح هو قوله تعالى وان منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا وهو معنى ما ذكرنا عن البخاري في قوله قال أبو عبد الله وان منكم إلا واردها والذين استدلوا بالحديث المذكور على أن في الآية الكريمة قسما اختلفوا في موضع القسم من الآية فقال بعضهم هو مقدر دل عليه الحديث المذكور أي والله وان منكم إلا واردها وقال بعضهم هو معطوف على القسم قبله والمعطوف على القسم قسم والمعنى فوربك لنحشرنهم والشياطين وربك إن منكم إلا واردها وقال بعضهم القسم المذكور مستفاد من قوله كان على ربك حتما مقضيا أي قسما واجبا كما قدمناه عن ابن مسعود ومجاهد وعكرمة وقتادة وقال بعضهم يحتمل أن يكون المراد بالقسم ما دل على القطع والبت من السياق فإن قوله تعالى كان على ربك حتما مقضيا تذييل وتقرير لقوله وإن منكم إلا واردها وهذا بمنزلة القسم في تأكيد الإخبار بل هذا أبلغ للحصر في الآية بالنفي والإثبات قال مقيده عفى الله عنه وغفر له الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الآية ليس يتعين فيها قسم لأنها لم تقترن بأدات من أدوات القسم ولا قرينة واضحة دالة على القسم ولم يتعين عطفها على القسم والحكم بتقدير قسم في كتاب الله دون قرينة ظاهرة فيه زيادة على معنى كلام الله بغير دليل يجب الرجوع إليه وحديث أبي هريرة المذكور المتفق عليه لا يتعين منه أن في الآية قسما لأن من أساليب اللغة العربية التعبير بتحلة القسم عن القلة الشديدة وإن لم يكن هناك قسم اصلا يقولون ما فعلت كذا إلا تحلة القسم يعنون إلا فعلا قليلا جدا قدر ما يحلل به الحالف قسمه وهذا أسلوب معروف في كلام العرب ومنه قول كعب بن زهير في وصف ناقته تخدي على يسارات وهي لاصقة ذوابل مسهن الأرض تحليل يعني أن قوائم ناقته لا تمس الأرض لشدة خفتها إلا قدر تحليل القسم ومعلوم أنه لا يمين من ناقته أنها تمس الأرض حتى يكون ذلك المس تحليلا لها كما ترى وعلى هذا المعنى المعروف فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم إلا تحله أي لا يلج النار إلا بلوجا قليلا جدا لا ألم فيه ولا حر كما قدمنا في حديث جابر المرفوع وأقرب أقوال من قالوا إن في الآية قسم قول من قال إنه معطوف على قوله فوربك لنحشرنهم لأن الجمل المذكورة بعده معطوفة عليه كقوله ثم لنحضرنهم وقوله ثم لننزعن وقوله ثم لنحن أعلم لدلالة قرينة لام القسم في الجمل المذكورة على ذلك أما قوله وإن منكم إلا واردها فهو محتمل للعطف أيضا ومحتمل للاستئناف والعلم عند الله تعالى قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن اثاثا ورئيا قوله تعالى في هذه الآية الكريمة خير مقاما قرأه ابن كثير بضم الميم والباقون بفتحها وقوله ورئيا قرأه قالون وابن ذكوان وليا بتشديد الياء من غير همز وقرأه الباقون بهمزة ساكنة بعد الراء وبعدها ياء مخففة ومعنى الآية الكريمة أن كفار قريش كانوا إذا يتلوا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه آيات هذا القرآن في حال كونها بينات أي مرتلات الألفاظ واضحات المعاني بينات المقاصد إما محكمات جاءت واضحة أو متشابهات قد تبعها البيان بالمحكمات أو تبيين الرسول صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو ظاهرات الإعجاز تحدى بها فلم يقدر على معارضتها أو حججا وبراهين. والظاهر أن قوله بينات حال مؤكده لأن آيات الله لا تكون إلا كذلك ونظير ذلك قوله تعالى وهو الحق مصدقا أي إذا تتلى عليهم آيات الله في حال كونها متصفة بما ذكرنا عارضوها واحتجوا على بطلانها وأن الحق معهم لا مع من يتلوها بشبهة ساقطة لا يحتج بها إلا من لا عقل له ومضمون شبهتهم المذكورة أنهم يقولون لهم نحن أوفر منكم حظا في الدنيا فنحن أحسن منكم منازل وأحسن منكم متاعا وأحسن منكم منظرا فلولا أننا أفضل عند الله منكم لما آثرنا عليكم في الحياة الدنيا وأعطانا من نعيمها وزينتها ما لم يعطكم أيها المستمع الكريم سوف نستكمل تفسير بقية الآية وقوله جل وعلا عنهم أي الفريقين خير مقاما في لقائنا القادم إن شاء الله إذ كان هذا الذي مضى هو ما يسمح به وقت هذا اللقاء فإلى ذلك الحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته